وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لضولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب سميع للدعوات اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثن والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ازواجنا وذرياتنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب أصحابنا وارحمنا من النار اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من صحة وسلامة وخير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من شر وداء وسوء وبلاء فاصرف عنا وعن المسلمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين